فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمُ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَنْثَى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضُكُمْ مِّنْ فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأنذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وقاتلوا وقتلوا لأكفرن وَلَأَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْنَهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَوَابٍ